قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلت أن ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الوجهكم <سؤال> شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل إنما يعملون